إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا هو ولا ذمة يرونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ اتَّقُوا حُشَاوَنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرَكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ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 ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بِمَا بما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 اليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين اجعلتم سقاية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 اللہ گینو جس بھی امویم امد جہ فون رواش رو رخما ریبوانی اویری تَتَّخِذُونَ آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ ۚ أَيَسْتَحَبُّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۖ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۖ قُلْ إِن كان مع عشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسدها وتجاره تخشون كسدها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم تمبیا يَتُوبُ لگین امنو نمل مشری کو جسو پڑا مسجد ہاؤر هذا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 إِنَّ فِي رُخْصَةٍ وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون.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 ت ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيلقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبا لهم ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سم لهم موت نو الله رات بہار امرحری و می ذَلِّ وَلا تَفْتِنِّي آلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ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 و م وَبَلَا مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ فُسَالَةٌ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ فُسَالَةٌ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَذْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْ كَمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْوَرَةً أَوْ مُدْخَلًا لَّوِ الْوَلَّوْ إِلَيْهِ وهم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا مِنْهَا رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله من الله من فضله ورسوله ان الى الله راغب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 یسنی پونا بللہ ہین کملی ارگو کم اہ رسو ہو ایم ان مائل نام د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 كََّذينَ مِنْ قَبْلِكُم كَوا أَشَدَّمٍ كُ قُتَ وَكثَرَ أَموانَو وَأَولادَ فَسْتَمثَعوا بِخلَاقِهِم فَسْتَم تَعتُم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 فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْمُونَ َ الَّكةَ وَيُطعونَ اللهَّ وَررسول وَلائكَ سَحَهُ الله إِ اللهَّ عزيزٌ حَكم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 لا نصدقا ولا نكونن من الصالحين فلم ما اتهم من فضله بخلوا به فَأَعقَبَهُم نِفَاقَ فِي قُلُ بِهِم إلَ يَومِيَقَوونَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللهَّ مَا وَعَابُهُ وَ بِمَا كانَوا يَكذِبُون عَلَم يَعلَمُأََّ اللهََّا يَعلَم صِرََّْهُم وَنَجوهُم وَأََّ اللهَّ عََّ مُنظُون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 اسٹر لہم فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْنَا رُجِهَنَّ مَا أَشَدَّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَمْ أن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْزَنَكَ أُولُو الطَّوْنِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا لَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَاعِدِينَ فِي على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم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 مَا على الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا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 قَبَأَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ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 إِنَّ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَئِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 خود مال کتام فلا سکنہ آلمال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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الحسنى.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 پیری قرو مین کم لیا تو التائبون العاببون الحامبون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين مَا كَانَ نَبِيٌّ وَلَا الَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ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 دینت مو رو بچو سال سو نل مل سم مت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 ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينالون فَقَةٌ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً سر نورمی کل کچھ رجاؤ اللہ وَأَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانٍ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 صََف صرف صفَ الله قُلوبَهُ بِأَنَّهُم قَ ل يَفطَهُون لَقَد جَأَكُم رَسُون مِ آافُوسِكُ عزيزٌ عَلَيهِ مَا عَنتُم حَرسٌ عَلَكُ